لا تلقي يا الله الله اكبر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 سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتستكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع مصير الذين يظاهرون منهم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 ذلكم توعظون به والله فيما تعملون خبير فمن لم يجد فصياب شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين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 وَإِن كَافِرِينَ عَذَابٌ نُهِي يَوْمَ يَدْعُسُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَلَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيد أَلَمْ تَرَ أن اللَّهَ يَعْلَمُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ السَّادِسُهُمْ ولا, وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ معهم اينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه ان الله بكل شيء عليم الله الله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 وإلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإسم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به إلا هو يقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما لقول الُهُمْ جَهنَّم يَصْنَونهاَا فَبِأْسًا غصير يا أي وَه النَّذلَ آمَنوا إَا سَنجَْتُم فَلا تَسنجَوب الإِسمِ والالْعُدَوَال وَمَعْصَةِ الرسُون وَسَن جوَوبِبِِّ والالتَّقراء وَتَّقُ الله النَّذِي إلَْه تُششَّرون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 وإذا قيل انشدوا فانشدوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إِذَا لاجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْنَا جِوَاءً صِدْقًا فَإِذ لَّمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ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 إهزن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أم ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم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 يْدَح وَذاَا عَلَمُ الشَّيقَالُوا فَسَهُمْ ذِكررَ اللَّ قُل إِْكَ حِزْبُ الشَّيِقال عَلَ إِ حِزْبَ الشَّيْقالِهُخَاسِرون إِ الذيَّذينَ يُحَال َدُّونَ بلهَّه وَسُولهُ أُل إِكَ فِيأَذَلم كَتَبَ الله نَ أأَوِْ بََّ أَنَ وَرسُن إِ اللهه قووّ عزي لاَا تَجد قَوْمَ أُنونَ منِل وَالْيَوْمِ خِرٍَّونَ مَنْ حَّ اللهه وَرسولهُ وَلَكَوا وَلَو كانَانوا أَب أَهُم أَوْ أَبن أَم أَوْ إِخْوَلَهُم أو أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات سجر تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون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 إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم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 ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من ليلة أو ترتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجستم عليهم خير ولا ركاب ولا الله يسلق رسله ولكن الله يسلق رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أساء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل كي لا يكون ذوله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 للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينثرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِ يُشَدُّونَ مِنْهَا عَلَى الَّذِينَ يَرْهَبُونَ أَنْ يَظْهَرُوا وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً سِوَى رِضْوَانٍ مِنَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ يُقْرِحُ شَحْنَ فِسْهُ فَأُولَئِكَ وَذينَ ج زَعدِهقولُونَ رََّّغُ فنا وَل خوالِن الَّزينَ سَقون بِالإمَالِ وَلاَا تَجعَ في قُل بِنَا وَل تَجعَ في قُل بِنَا غَِّ لِذينَ آمَنوا خَبَّنَ إِ كَوفُ الرحي اللله الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بارك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستمي اهزئ الصراط المستقيم صراط النبي لأنعمت عليهم وَيرِيلُ الْضُّؤُ فِي عَلَيْهِ وَلَ الضُّؤُ أَمْ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصرواهم ليولن الأجبار ثم لا لأنتم أشد رهبة في خدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا فيقرا محصنة أو من واء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتا ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ضَلُّوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكَفَّرَ قَال إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُهُ أَنْ يُضِلَّنِي رَبَّ فَكَانَ عَقِبَهُمَا أَنَّهُمَا فِي نَارٍ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ الله الله الله اكبر الله اكبر, الله أكبر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 يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر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 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالموزة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم اِخْفَثُ خَرَجْتُمْ جِهادًا فِي سَبِيلِهِ وَبَشِيرًا أَنَّ الرَّبَّ سَيُسِرُّنَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ فَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ إِنْ يَظْهَرُكُمْ يَكُونُونَ لَكُمْ أَعْدَاءً ويقصوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحابكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد وَلَئِنْ آمَنُوا مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ من دون الله وَمِنَ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَصَرَّنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَادَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِنَّ أَبِي هَذَا شَيْطَانٌ إِنَّهُ أَرَاغِبَ عَن سَوَاءِ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 لا ينهكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم ان تبرو لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُقَصِّطِينَ إِنَّمَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهِرُ وَظَاهِرٌ عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلُّوهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هم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 اهجنا الصراط المستقي وصراط الذين أنعمت عليه غير يغضوب عليه ولا الظالمين يُدْعُونَ إِلَى الْكُفَّارِ لَهُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُم مِّن فَقَاتِهِ وَلَا يُرْهِنَ عَلَيْكُمْ أَن تُمْسِكُوهُنَّ إِذَا أَسَيْتُمْهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِقْظٍ مِّن كَوَافِرٍ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا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 يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن عونادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن وَلَا يَأْسينَ بِمُتَان يَسْتَرينَم فَيْن عيذهِ وَهَرجُِه إَّ وَلَا يَعصينكَ فيِي مَعْروف سَبَائعْهُ وَلَا يَعصينكَ فيِي مَوف سَبَئعهُ إَّ وَاسْتَأحِذلَهُ الله إِ ال اللهَّ ه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 وإذ قَالَ عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إن رسول الله إليكم مصدقا مصدقا لما بين يدي من الثورات ومبشرا برسول يأتي بعد اسمه أحمد فلما ايلاتي قالوا هذا سحر مضين ومن اظلم ممن افترا على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام والله هنا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله باظواههم والله متن نوره ولو كرهه الكافرون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 الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدع الصراط المستقين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظلمين غَرَنْتُمْ جَحِيمَ عَذَابٍ أَلِيمٍ تُهِنُّونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ يغفر لكم جنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأمهار ومساكن, ومساكن طيبة في جنات عدم ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وستش قريب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 إِلٰهٌ وَكَسَرَ الطَّاغُوتَ فَأَيَّدَ الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ الله أكبر الله أكبر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 تَبّبحُ للِلههِ مَا فيِي السمواتِ وَماَا فِي الأرض المَلكِ القُدّثِ العزيز الحكين هوَّ بَتَ فِي الأُّينَ رَسُولًاّ هوَّ بَتَ فِي الأُّينَ رَسُولًا مِهُم يَطلُ عَلَْهٍ آياتِهِ وَزَكهِ.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 قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ فَلِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا إِنْ زَعَمْتُمْ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 رايونا بكم دناكمتم تعملون الله الله, الله, الله, الله الحمد لله رب العالمين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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُوْدِيَ لِلِصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ الله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 لَوْ أَوْرَثُهُمْ لَو أَوْرَثُهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ لا اللَّهَ لَا يَهْدِي القوم هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُوا عَلَىٰ مَن عِندَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنفَضُّوا هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُوا عَلَىٰ مَن عِندَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنفَضُّوا وَلِلَّهِ قَضَاءُ السَّمَاوَاتِ ولكن المنافقين لا يقهمون يقولون لئن رجعنا الى المدينه لا يخرجن الا عز منها الادن ولله العزه و لرسوله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 الله أكبر الله أكبر, الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رضي العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الجين إياك نعبد وإياك نستعين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 لَ يأْتِكُمْ نذَاءَُّ كَفَرُوا مِن قَدَلُ فَذَاقُوا وَدَالَ أَمْرِهِم وَلَهُمْ عَذاابُ أَلم ذَلِكَ بِأَهُ كََ التَّأْتِ رُسُلُهُ بِالبَجناتِ فَقالَاوا أَدَشَر يَهدُونَ نام فَقالوا أَدَشَرُ يَحْدُونَ نَا فَكَفَوَةَ وََّ الله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 وَمَا نُنَبِّئُكَ عَن أَصْحَابِ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ۖ فَهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ ۖ فَتَحוّرَ عَلَيْهِمْ سَاعَةُ الْعَذَابِ ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب النار أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير الله الله أكبر الله, أكبر الله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 الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحبروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة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 إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم الله, الله أكبر الله أكبر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 آمين بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصل عدتهن واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشة مبينة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 واللائي يسن من المحيض نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر فعدتهن ثلاثه اشهر وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ذلك ومن يتق الله يجعل له من أمر يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظل له أجرا الله, الله أكبر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 فَإِنْ أَرضانَ لَكُمْ فَآتُهُ أتُورَهَُّ وَتَنِرُ بَيْنَكُم بِمَعْرُ وَإِ تَعَثَرتُم فَسَتُرضِعُ لَهُ أُخْران ل فِقَدُ سَعَةٍ لِ كَعَتِه وَنَ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزقُهُ فَل فِقَنماا آتَهُ اللَّ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 مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ سَيِّدَاتٍ وَأَبْكَارٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا نَارُهَا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ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 يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا حتى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخذ الله النبي والذين آمنوا معه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 وََجن مِ فعونَ وَعملهِ وَنَجم مِن القَووم الضالنين وَمَرَْمَ بنَنتَع مرانَ التي أَْخَنَت فَجها فَنَفَْنَ فيِيهِ مِوتِ وَفََّقَت لكَلناتِ رَبّهَا وَكُتُ بهه وَكانت مِ القانتِ الله ال